وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه اولى به بغير ثمن ولا قيمه ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فان وقعت فيه المقاسم فاني ارى ان يكون الغلام لسيده فاني ارى ان يكون الغلام لسيده بالثمن ان شاء بدأ مالك يقسم في أنواع التملك أنواع الممتلكات أولا قال أيما مسلم أصاب المشركون مالا ثم جاء بقضية الغلام الغلام العبد المملوك أصابه المشركون سواء كانوا أصابوه هاربا أو خطفوه أو أي شيء من هذه الأشياء ثم جاء في المغانم فمالك يقول إن, و... إن صاحبه أحق به بدون قيمة ولا غرم ما لم تحزه المقاسم فإذا ما قسم وصار من سهم إنسان الذي صار في سهمه أحق به ولكن صاحبه سيده الذي يمتلك لأن له الولاء عليه إن شاء استرجعه بالقيمة وإن شاء تركه لأن العبد من حق سيده أن يهب من حقه ان يتنازل عن من حقه ان يبيعه اذا يلحق الغلام بعموم المال